طاهر رحمه الله بقي شيء يسير نكمله في شوايه الحديث طيبه وفيه ان الهدايه والاضلال من الله تعالى كما هو قول اهل السنه خلاف المعتزله كانهم يرون ان العبد هو الذي يهدي نفسه او يضل نفسه ولو قلنا بان الاضلال والهدايه من الله معنى انه اذا حصل له اضلال والله الذي اضله الظلمه والله منزه عن الظلم وهذا كله كما سمعتم لا يعرج عليه وقد نصت الادله ان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخلل ويبتني عدلا وما ظنناهم لكن كانوا انفسهم يظلمون فنيسوا اهل الهدايه فلم يهتدوا وليست قلوبهم اوعيه للهدايه فلم يمكنوا من ذلك ولم يوفقوا لها وقد ابان الله لهم السبيل فنيسن احد على الله سلطان ولا حجه فليس لاحد له حجه فليس لاحد حجه على الله سبحانه وتعالى فان الله ارسل الرسل لانقامه الحجه رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فقد ابان الرسل ما اراد الله من العباد ان هديناه النجدين وهديناه النجدين فالله قد ابان طريق الخير وطريق الشر فليس لاحد حجه فمن ضله فله مشيئة في ضلال نفسه ولكن مشيئة خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وأن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة وقد دلت النخصوص على ذلك منها قوله لا تجتمع أمة على ضلاله فهذه الأمة معصومة من الخطأ وإجماعهم حجة فان ادله الشريعه اربعه كتاب وسنه واجماع وقياس صحيح معتبر ولا زائد على هذه الاربعه وان الاستنباط معنى من الاصل يعود عليه ابن ابطال باطن صدق هذه القاعده الصحيحه فانه يشترط من عند المستنبطه الا ترجع على النص بالابطال وان لا ترجع على الاصل بالابطال كما ذهب الاحناف إلى استنباط إلا في الزكاة في مسألة الشاه وأن المقصود بذلك المالية وقول النساء صلى الله عليه وسلم يكون أربعين شاه شاه فالمقصود المالية فلو دفع المال أجزاء وليست الشاب عينها مقصودة وإنما المقصود المالية فمن أعطى المال أجزاء وإن لم يعطي شاتا فهذا الاستنباط يبطل النص ويلغي الشاه التي جاء الحديث بها فهذا الاستنباط لا يعرج عليه وكل استنباط معناه من الاصل يعود على النص وعلى الاصل بالابطال فهو باطل ولا يعتبر به وهكذا ما استنطوه من قول سبح وصلنا اذا قمت الى الصلاه فكبر قالوا المقصود تعظيم الله سبحانه وتعالى وليس خصوص الله اكبر فمن قال الله اجل الله عظيم فهذا يجزئه هذا يجزئه لان المقصود انما هو تعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا الاستنباط عندنا إلا تعود على النص بالابطال معناه فيها الغاء الله اكبر ما هو لازم تاتي به الله اكبر فهذا لا يجوز انه ينبغي ان يعرج عليه لان هذا الاستنباط يعود على النص على الاصل من ابطال الله يقول فكان الناس يصلون يقول فكبر وهم يقولون مقصود التعظيم فاذا قلت الله اجل الله عظيم كفاك ولا يحتاج ان تقول الله اكبر فهذا فين الغاء ما دل عليه النص الغاء وهذا الاستنباط عندنا كما ترى لكن هذا الاستنباط سيعود على النص بالابطال وكل استنباط يعود على النص وعلى ظاهر النص بالابطال فانه باطل وباطل ولا يعرج عليه فهذه امثله لما ذكر رحمه الله تعالى ان الاستنباط استنباط معنى من النص من الاصل يعود على الاصل بالابطال فهو باطل هذه قاعده كالسنباط الحرفيه أن المقصود من قول نبس الله صلى الله عليه وسلم فكبر أي التعظيم وليس قصوص تعيين التكبير الله أكبر كما ذهب الجمهور وأن من قال الله أجل صلاة باطلة عند الجمهور الله عظيم صلاته باطلة عند الجمهور لا تنعقد إلا بقولك الله أكبر والحنفية خالفوا في هذا واستنبطوا علة من النص وأن المقصود بذلك التعظيم فكل من قال الله أكبر الله أجل الله عظيم أجزاء في تكبيرة الإحرام فهذا السنباط إلا تعود على النص بالإبطال فهي باطلة ولا يجوز لأن فيها إلغان قونه الله أكبر والأمر سهل وهكذا أيضا ما استنباطوا من النص في كل أربعين شاه شاه أن المقصود المانية والإغناء فإذا أعطى المال كفى وإن لم يعطي عين الشاتي فيكفي هذا غير صحيح فإن فيه إلغان النص ولماذا دل عليه النص فإنه لا يجزي عند الإمكان وعند الإغناء بالشاه إلا الشاه فلا يصلح أن يذهب الشخص إلى غير ذلك وأن يعول على غير ذلك وأنه يكتفي به المال كم قيمة الشاه الآن في السوق الشاق متى أربعون ألف نعطي الفغير أربعين ألف ما نعطيه شاه ومعه شيئة كثير ممكن أن يخرج شاة لكن لا يقول قيمة الشاه الآن أربعون ألف نعطيه أربعين ألف لأن المقصود المالية والمقصود الإغناء هو يحصل بالشاه ويحصل بالأربعين الألف التي هي قيمة الشالآن فلا بأس يقول الأحناف لأن المقصود الإقناء هذا الاستنباط يعود على النصب الإلغاء فلا يعرج عليه ولا تبالي به هذا الاستنباط لأننا لو أخذنا به ألغينا الشاف الأربعين وقلنا عطوا للأربعين ألف عطوا المئة ألف انظروا قيمة الشالآن في الواقع كم هي فاعطوها أو فاعطوا هذه القيمة هذا لا يصلح وهذه قاعدة إن شاء الله صحيحة ان كل استنباط الا يعود على النص بالابطال فباطل هذا الاستنباط باطل وهكذا ما ذكروه في مساته معنى ان شاء الله في الأصل لكنه بعضهم انه لو تطيب للجمعه ولم يغتسل ولم ينس السماء كفى لان المقصود هو النظافه واذهاب الرائحه فاذا تضلح الطيب وجاءنا المسجد رائحه طيبه فيه ونظافه فيه ما في رائحه رايح كليها فهذا يكفي وأن يسعى صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب هذا إلغالي النص وإلغالي ما دل عليه النص وكل استنباط يعني كل استنباط علة كما سمعت يعود على النص بالإبطال فهو باطل فلا يقال يكفيك الطيب لأن الرائحة تذهب بالطيب فاحضر الجمعة بالطيب كفا هذا غير صحيح فيشترط في العل المستنبطة أن لا ترجع على النص بالإبطال والنص قد دل على كذا وانت تقول مقصود كذا معنا سنبطن هذا النص الذي دل عليه ونكتفي بالله عظيم الله اجل الى اخره ونكتفي بالماليه في الشاه في الزكاه ونقول اخرج المال عن البقره واخرج المال عن ال ابل واخرج المال عن ايش عن الشاه وكفى وجمهور اهل العلم يقولون هذا غير صحيح لان يلزم منه ابطال النص وما دل عليه النص الاستنباط هذا وهو استنباط الماليه والاغناء وهذا كلام سمعته ايضا ومما جاء ايضا مما جاء بالتقييد ان الكفاره اطعام 60 مسكينا فنقول لا باس ان يطعم مال ال60 واحدا هذا في استنباط فيه الغاء النص او نعطي مال مال نعطيه مال ال60 ل30 مال ال60 نعطيه ل30 فالنص يقول 60 ونحن نقول نعطيه مال ال60 ل30 هذا ما هو صحيح فهذا الاستنباط يعود على النص بالابطال وأن القياس مع وجود النص فاسد ولا شك أن القياس مع وجود النص فاسد فمن أراد أن يفضل السبت بشيء من الأقسة فهذا باطل فإن النص جاء بتفضيل الجمعة وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز على ما تقدم معكم من أن الصحابة إنما أتوا على الجمعة بالاجتهاد وعلى ما فعلوه من إقامة الاجتهاد ان جمعه في ذلك اليوم العظيم بالاجتهاد لا بالنص والصحيح ان شاء الله انه اقامه الجمعه بجهتي البيان والتوفيق اي بالنص وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم وان الاجتهاد في زمن الوحي جائز وان الجمعه اول الاسبوع شرعا وهذا فيه خلاف كما سمعته ويدل على ذلك تسمه الاسبوع كله جمعه وقد جاء انه سمى بالسبت سبتا وطرنا سبتا وكانوا يسمون الاسبوع سبتا هذه يدل على انه اول يوم من الاسبوع السبت كما جاء في الاستسقاء في حديث انس وذلك انهم كانوا مجاورين اليهود فتبعوهم في ذلك وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الامه على الامم السابقه زادها الله تعالى زادها الله شرفا فضلا كما هي القاعده التي اخذناها وهي قاعده مهمه الاستنباط باطل استنباط معناه من النص يعود على النص لابطال هذا استنباط باطل احسنت مثاله ما استنبط الحنفيه في مساله تكبيره الاحرام فقالوا لا يلزم تعين هذا اللفظ الله اكبر وان المقصود ايش التعظيم فقط فمن قال الله اجل الله عظيم ина اخذنا لكم ما يدل على التعظيم اجزاء هذا الاستنباط سيعود على النص الابطال اي بالنص انا ما دل عليه النص وهو الله اكبر كما قال الجمهور وهكذا ايضا مستنبطوه من اعطاء القيمه والماليه في الزكاه استغناء عن الشاه قالوا ان المقصود الماليه وتحصل بالمال والمقصود غنى الفقير يحصل بالمال فاذا لا باس ان تعطى القيمه ولا تخرج الشابعينها والجمهور يقولون هذا ما هو صحيح لان هذا يلزم منه ابطال النص ما في حد يعطي اشياء وانما يكتفى بالمال احسنت وايضا نعم تطيب من يوم الجمعه قالوا المقصود انما هو التنظف والطهارة فاذا حصل شيء من ذهاب الرايحه بالطيب وجاء الشخص عليه رايح طيب وطيب قوي ربما ينفح من بعيد ما يحتاج الى القصب وهذا غير صحيح لانه سيعود على النص وصل الجمعه واجب على كل محتلم الى ايش من الابطان او سيعود عليه بالابطان وهكذا في تعيين الاعداد في النصوص وانه لا يلزم الاعداد انما المقصود كذا فعلى هذا لا يلزم هذا العدد 60 ولا الى اخذ ذلك ما جاء التعيين بالعدد فلو اعطينا مال 60 للواحد كفى لو اعطينا مال 60 ل20 ثلاث ايام ثلاث ايام اطعام 60 اعطيناهم اليوم الاول 20 هؤلاء 20 الى اخر ذلك اعطيناه ل 20 ثلاث ايام وزعنا عليهم يكفي يكفي هذا وهذا ما هو صحيح فالمقصود ان النص جاء بالتعيين لا تعدل على التعيين هذا فان كان هناك عله مستنبطه لا تعد على النص بالابطال هذا ما فيه شيء فقد استنبطوا عللا كثيره من النصوص لكن ما تعد على النصوص بالابطال وتعطيل ما دل عليه النص قال رحمه الله باب فضل الغسل يوم يوم الجمعه وهل على الصبي شهود يوم الجمعه او على النساء قال حدثنا عبد الله بن يوسف تفضل ابراهيم نعم احسنت ابو محمد الكناعي التنيسي قال اخبرنا مالك مالك بن انس امام دار الهجره احسنت ابو عبد الله وكيل قديمًا غلوًا نونا ما لك نكان الدين هالك وهذا يدل على تعصب عند بعض المالكيه رحمهم الله فانهم تعصبوا من المذهب حتى بلغ بهم التعصب الى ان قالوا مثل هذه المقولات نونا ما لك نكان الدين هالك ونس الله العافيه والسلامه كما قال النقاء عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك وان عدت قالوا هكذا قال اشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك وان زدت قالوا هكذا قال وذكروا من اصحابهم كله تعصب ونس الله العافيه والسلامه اطلب الدليل يقولون هكذا قال مانفوه فوقنا نعتذر من هؤلاء انص الله العافي والسلام معذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك وين عثوا قالوا وين عثوا هكذا قال اشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك وين نزت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو قرغ قرن, قرن مماحن ومن لم يقل ما قاله قرن مماحله يعني هذا قرن من قرون ما هو بعد الدليل وله بعد ائمتنا معناه وان قلت قال الله ضجوا واكثروا وقالوا جميعا انت قرن مماحق هاتنا في القرن في الاخير انت قرن مماحق قل لهم قال الله ضجوا واكثروا وقالوا جميعا انت قرن مماحق فحسبنا الله نعم الوكيل من التعصب فعند المالكيه اعني بعضا مالكيه تعصب عند المتمذهبه عموما شيء من هذا الذي اصيبت مقاتلهم به وردت النصوص به ووفق من تجرد عن المذهبيه ولم يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب التي حصن بها التعصب واخذ من حيث اخذ قوم والصنع ما هو عقيدته ودينه على كتاب الله وسنه رسول الله الذي يجب على الجميع ان يرجعوا اليهما ولا يتعصبون مذهبا من المذاهب وقد عاب عليهم كثير من اهل العلم هذا التعصب يعني الشافعي والمالكيه والحنابل والهنفيه وناس هي من الحنفيه تعصبهم اعظم من غيرهم تعصبهم اعظم من غيرهم الاحناف ولا سيما الاعاجم ممن اخذ بهذا المذهب للجهل الضارب باطناب في كثير منهم يتعصبون اشد من غيرهم اشد من غيرهم نسال الله العافيه فمن وفق للكتاب والسنه ومن وفق للمنبع الذي اخذ منه لا اما فليعض عليه بالنواجد ولا يعذرج على فناء ولا يتهيب انك لست مالكيا ولست حنفيا ولست حمبليا انا على ما عليه مالك وعلى ما عليه الشافعي وعلى ما عليه ابو حنيفه وعلى ما عليه احمد فيما وافق الدليل فان على هذا وهم الذين يقولون تكاد كلمه مجمعا عليها اذا صح النص فهو واذا صح الدليل فهو مذهبي واذا قلت بقول وخالف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقولي عرضا حائرا عرضا حائط هذه كلمات يكاد اجمع عليها ائمتنا الاربعه فكلهم ائمتنا رحمهم الله تعالى قلهم ائمتنا فالمقدم عندنا منهم من معه الدليل ننصره وننصر ما قاله قال اخبرنا مانخ له مذهب مشهور رحمه الله تعالى واحسن روايات المذهب من طريق من اه لا اقوى ما يكون من روايه الموطا عندهم من طريق من امم لا الموطا روايه الموطا ها ها لا لا نافع لا شيخه لا باس ها لا باس احسن من ده لا باس كل مره الموطا يحيى بن يحيى احسنت يحيى بن يحيى يفضلونها على غيرها نعم يحيى بن يحيى احسنت قال اخبرنا مالك عن نافع اه مولى ابن عمر احسنت كنيته ابو عبد الله تناف الناس فيما في نافع وسالم ايهما يقدم سالم اجل من حيث الجلاله فهو اجل من نسل عمر وقرشي وهذا مولى عليه رضوان الله وذاك قرشي اصيل وليس بمولى من الموالي فهو اجل ولا شك مع جلاله دينه رحمه الله علمه لكن ايهما يقدم عند الاختلاف نافع او ما او سالم كلاهما جليل في روايه عن ابن عمر الله اعلم اي يصعب التقديم لعل بعضهم قد رجح هذا او رجح نافع وبعضهم سالم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنيته ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن امير المؤمنين رضي الله تعالى عنهما فله اخ او جليله من هي من امهاتنا حفصه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل قال حدثنا عبد الله ابن محمد عبد الله بن محمد بن اسماء نعم احسنته عبد الله بن محمد بن اسماء وله نظاير في هذا الاسم عبد الله بن محمد وهم من شيخ البخاري عبد الله بن محمد هناك أيضا غير هذا يقال له عبد الله بن محمد, محمد؟ يقال له عبد الله بن محمد هذا محمد ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد وفي الأسود أه المسندي عبد الله بن محمد المسندي الجعفي كلهم شيخ البخاري عبد الله بن محمد ابن أسما ابن أبي الأسود وهكذا ابن ابي شيبه وهكذا المسند الجعفي كلهم شيوخ لامام البخاري رحمه الله تعالى روى عنهم اتفقوا في الاسماء واختلفوا في الدوات من المتفق والمفترق وهذا فن من فنون المصطلح اتفقوا في الاسم في الاسم واسم الاب وربما يحصل الاتفاق في الاسم فقط دون اسم الاب وهو من المتفق ايضا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 عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا هو المبهم كما في بعض طرق الحديث إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين ما هي إذ هذه فجائية أحسنت وهي حرف كإذا قال إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين كثيرا ما تقع بعد بينه بين كذا اذ كذا دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اي ساعة هذه يعني تاخرت انظر لنا اي ساعة هذه جئت فيها ايها المهاجر فاعتذر بعذر لطيف لامير المؤمنين ما في مالك دخل لا اخرني كذا وكذا اعتذر لي امر من الامور شغلته يا امير المؤمنين هذا انكار بعض المسائل مسائل الفروع التي يختلف فيها الناس فلا باس بالانكار فيها اذا استدعى الانكار الحال اذا استدعى الحال الانكار ينكر وان كان مسائل الفروع المختلف فيها والمسائل الفقهيه المختلف فيها من اي يقال عن اطلاق لا انكار في مسائل الخلاف ما صحيح هذا مسائل الفقه الخلافيه موصعي فمن خالف النص الواضح الجلي فانه ينكر عليه ومن خالف النص الظاهر فانه ينكر عليه ومن خالف النص المحتمل المتجادل في الدلاله لا انكار كما فهم الصحابه من قول النبي عليه الصلاه والسلام فلا يصلي ان احدكم الا في بني قريظه هذا نص محتمل فمنهم من صلى في الطريق وقال اراد رسول الله السرعه العجله فقط وما أراد المكان ومنهم من لم يصلي إلا في المكان فهذا نص مختلف الدلالة أو غص محتمل الدلالة أن يكون المقصود منه هذا ويكون المقصود منه آخر أما نص لأهر الدلالة ونص قطعي في الدلالة كيف يقال لا تنكر؟, تنكر على هذا فلا باس بالإنكار قال رحمه الله ان دخل رجل من مهاجرين اولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر ايت ساعة هذه مبتدا وخبر قال اني شغلته فلم انغب الى اهلي حتى سمعت التاذين فلم ازد ان توضات فقال والوضوء ايضا والوضوء بالرفع والنصب وما نقن بعضهم انه ليس فيه ان الرفع هذا مو صحيح من والوضوء واخترت الوضوء ايضا قدمته على الغسل والوضوء انتصرت عليه لتقدير جار وهذا يكون مفعول لفعل يناسبه من باب الاشتغال ما فيه مانع والوضوء ايضا مبتدا والخبر محذوف والوضوء ايضا مبتدا محتمل النصب والوضوء اخترت الوضوء على الغسل والوضوء مبتدى والخبر محدود والوضوء اكتفيت به والوضوء اكتفيت به ما فيه مانع فمن اقتصر على الرفع وأنه لا يصلح فيه إلا هذا هذا ما هو صحيح بل يجوز الرفع ويجوز النصب النصب على المفعولية اخترت الوضوء والرفع على الابتداء الوضوء اكتفيت به فقال الوضوء أيضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قال عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ابو محمد وهو ايضا من رواه الموطا كما تقدم معنا قال اخبرنا مالك ابن انس ابو عبد الله تقدمت الاشاره اليه صاحب المذهب المشهور صاحب الموطا المذكور فانه ليس تحت اديم السماء اصح من الموطا ابتداءا قبل الصحيح وتانيا في الصحيح فانه كان اصح الكتب التي انلفت قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سنيم ابو عبد الله احسنت صفوان بن سنيم ابو عبد الله وقين ابو حارث المدني قرشي مولاهم عن صفوان بن سنيم عن عطاء بن يسار نعم أحسنت أبو محمد الهلالي وأبو عبد الله أيضا وأبو يسار له أكثر من كنيا ذكرت عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك وشارك وغيره في هذا الاسم نبي وقاص وآل سهل بن سعد الساعدين شاركونه في سعد بن مالك أحسنتم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا يوم الجمعه واجب على كل محتلم هذا الباب ذكر تحته ثلاثه احاديث الحديث الاول عن ابن عمر والثاني ايضا والحديث الثالث عن ابي سعيد الخدري وكلها تحت باب فضل غسل يوم الجمعه ولم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف كما قالت زينب المنير واقتصر على الفضل الذي هو محل اتفاق اي محل اجماع واتفاق فان الادله اتفقت على ثبوت الفضل واما الحكم فلم ينص عليه ولم يذكره وانما قال باب فضل غسل يوم الجمعه اشاره الى اتفاق الادله على هذه الجزئيه وهي جزئيه فضل غسل يوم الجمعه واما الحكم فلم يقطع فيه ولم يث فيه رحمه الله تعالى لي قوه الخلاف فيه بين علماءنا المتقدمين وهكذا ايضا من تاخر بينهم خلاف في هذه المساله التي سيات الكلام عليها ان شاء الله وبيان ادله كل فريق من هؤلاء تفضل